ولا يملكون موته ولا حياته ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا اتقن التراه وأعلنه عليه قوم آخرون. فقد جاءوا ظلما وزورا. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ نَكْتَتِبَهَا فَهِيَ تُمَلاَى عَلَيْهِ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا قُلْ إِنَّ فَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أزل إليه ملك لو لا أزل إليه ملك ف يكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جننه ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ, جنات تَجْرِي مِنْ يها الانها ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعه واعددنا بمن كذب بالساعه سعيرا